وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاوِيلِ الَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي عَقُوبَ كَمَا, كما أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبِلُوا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ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 يَنْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَمْنَعُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدِيًّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ 11. قال إني ليحزنني لي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون 12. قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة ننا إذا لخاسرون فَلَمَّا ذَهَبوا بِهِ وَأَجَمَعُون أَي يَجَعَلُوه بِ غَيَابَاتٍ جُبِّ وَأَوْحَينَ إِلَيْ وَأَوْحَينَ إلَيْهِ لَُنَبِّ أََّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُم لا يَشْعُرُون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا, قالوا يا أبانا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الديب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب وَلَبَن بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون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 بَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَلَّا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ يَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ رَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ نَذِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ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 وَقَا لِسوَةُ فِيمَدينِينَةِ ممررَأَةُ الْ الععَزيِيزِةُ رَاوِدُ فَتَهَا عََّ فْسِهِ قَدْشَغ غَ فَهَا حُبَّ إَِّا لَنَرَهَا فِي ظَلالِم مُبيل فَلََّا سَمِعتْ بِمَكْرِهِ أَرسَلََةِ لَيْهِ وَآعْتَدَتْ لَم مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً وَقَالَ تَخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ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 وَلَا إِلَّا مَنْ يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ رَبِّ اسْتَجِبْ لِي حَبِّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ لي إِلَيْهِ وَإِلَّا فَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ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 بعد ما رأوا نايات ليسجننه حتى حين ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تاكن الطير منه نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَنَا يَأْتِيكُم مَّطَعُمٌ تَسْقَهُ إِلَّا دَبَّتْكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِ تَرَكْتُ مَِّ تَقَوْمِ الل يُومِنونَ بِللَّهِ وَهُمْ بِلااخِرَةِهُم كَافِرون وَالاتَّبععتُ مَِّ تَأَبَ إَ إِبَ رهِيمَ وَإِسحاقَ وَيَعخُوب مَا كانََ لَناَا أَن نُشْرِكَ بِللههِ مِن شيء ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ اسْتَجْنِ اَرْدَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ مِنْ إِلَٰهٍ وَاحِدٍ قَهَّارٍ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وأبا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 مَن أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا لَا خَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَبْشِرَانِ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُم أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ يا أيها الملأوا افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاك أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين قالَا الذيينَ جَمِنهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ أَُّتِنَ نَا أُ نَبِّئُكُم بِتَاوِيلِهِ فَأَرسِلُون يُسُفُ أَُْهَ الصَّّقُ أَفْتِنَا فِي سَبعِ بَقرَاتٍ سِمَان كُلهُ سَبْعٌ عِجَاف بِسَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِسَاتٍ لعلي, لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَتِ الاَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا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 30. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه وغاث الناس وفيه يعصرون 31. وقال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بالناس نِسْوَاتِ اللَّاتِ قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبَكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قالت امرأة العزيز لا نحص حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما برع نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما ما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من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 وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَا تُؤْنِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ نَبِيِّكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي آوِي فِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَنَا كَيْلٌ لَّكُمْ مِنْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قالوا وسنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قلبوا لعلهم يعرفونها اذا لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا أَرْسَلَ الْمَعَانِي أَخَانَنَا نَكَّلَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلَا لَمْ لَكُم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَفَظَاءَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قال ل نُرَرسلَهُ مَعَكُمْ حََّ تُتُون مَوْثِقَم مِنْ اللَّهِ لَتَةَُّن بِه لَتَةَُّنِي بِهِي إِللااأَ يُحاقَ بِكُمْ فَلَمَّ أَتَوْهُ مَوْثِقَهُم قَالَ اللَّهُ عَ مَا نَقُولُ وَكيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُولِيَ عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ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 في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال اني انا اخوك فلا تبت اسم بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذنم والذن ثم اذنم والذنون يتها العير انكم لسرقوم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 والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فاخذ حدنا مكانه فاخذ حدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ أَلَمْ مَسَّنِيَ أَسْهُ مِنهُ قَلْخٌ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 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونِي حَرَباً أَوْ تَكُونِي مِنَ الْهَالِكِينَ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 إِهُ لَا يَ أَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمكَافِرون فَلََّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالَاالوا يََا أَُّهَا العزيِيزُ مَ السَّنَا وَأَهْلَ نَ الظّرُّ وَجِْن بِ بِضاعةٍ مُزْجَ فَأَْفِلََ الْكَيْنَ عَلَيْنَا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 الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ الله آمنين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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاوين الحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وأنحقني بالصالحين ذلك من أنبات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 افا امنو ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحما لقوم يؤمنون